كم من دماء سفكت يا إخوة بسبب الكذب؟ كم من أعراض انتهكت بسبب الكذب؟ كم من مقدسات دنست بسبب الكذب؟ كم من دول احتلت؟ والله ما احتلت العراق إلا بالكذب والله ما احتلت فلسطين إلا بالكذب والله ما احتلت الشيشان إلا بالكذب والله ما احتلت أفغانستان إلا بالكذب والله ما دنست المقدسات إلا بالكذب والكل يكذب يكذب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 فقدت الثقة في صدق هذه الكلمات وفي صدق أصحاب هذه التقارير والأخبار والكلمات خلاص الناس ملت الكذب كذب عريض رائحته النتنه ملأت البقاع والله العظيم والله لو كان للكذب رائحة ما استطاع أحد أن يتنفس على وجه الأرض هواء نقية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 ومن الناس ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا أيوة أيوة صح بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون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 ولقضية من الدلل ده لا يقبل بالعقل اطلاقا لو كان الدين بالعقل لصار دين الله ألعوبة بين عقول البشر وكما قال علي tradition الله عليه لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخفي أولا من المسح على أعلاه قضية طب الدين بقى الدين اللي هنقبله هو اللي بيقر عقلك عقلك ولا اللي بيقر عقلي أي دين النقبل؟ فالكذب على الله أبشع أنواع الكذب يتجرأ الإنسان على الفتوى بدون علم بدون دليل بدون بينة بل وربما يستحي أن يظهر أمام الناس على فضيئات أنه لا يدري وأنه لا يعلم فيهرف بما لا يعرف لماذا لا يصدق مع ربه تباركة الله ما فيش ما إن شاء الله أعاود مراجعة هذه المسألة ليه لا لتزداد إزا وكرامة عند الله بل وعند الخلق ورب الكعبة إن كنت من الصادقين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 يا الله معروف بها من غير قبل الحساب وقبل العرض وقبل الكتب قبل أي شيء أول ما يخرج الكذاب من قبره يا الله يسود وجهه سلم يا رب سلم يا رب وجهه أسود كسواد الليل معروف بين أرض بين أهل المحشر إني ده كذاب كذاب إيه عم الدليل على الكلام الخطير اللي أنت بترعب النبي ده قال الله جل وعلا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 منهم من اللي يصل للظهر منهم من ترفع العالم وهي تحاد الله ورسوله بعريها بتبرجها تنصر النبي ازاي يا اخوانا والله العظيم انا بكلمك بحب لانك اخي والله بكلمك بكل تقدير لك ايات والفضلة لانك اختي وابنتي مش ممكن ننصر النبي بهذا, بهذا الشكل انا شايف ان دي صورة من صور الكذب سامحني سامحوني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 حرارته عليا جدا، بتقوم جزاك الله خيرا، ممكن تخرج أعزك الله بجمت النوم بلبس البيت ممكن تخرج حافي من غير أي شيء في قدمك وتشيل ولدك في صدرك جزاك الله خيرا على هذه الرحمة الرقراقة وتجري على أقرب أو على أبعد طبيب جميل شوف الاستجابة لنداء الأم ولبكاء الطفل استجابة عالية استجابة صادقة وبعدين ترجع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 وعقوق الوالدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا يعني نيم على جنب على إحدى جنبيه أو على أحد جنبيه فاعتدل وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت يا الله بقول لي أحد أحبابنا من القضاف المنصورة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 بقول وأنا يعني لم أتمالك أعصابي فتركت منصة الحكم أو منصة القضاء وعدت إلى مكتبي وضعت رأسي بين دي وظللت أبكي فقال له زملاء يا فلن لا تقلق نريد أن نعد دراسة هذه القضية ومن بحث إلى آخره يقسم لي بالله يقول لي والله قبل شهر وصلنا بفضل الله جل وعلا ثم بفضل رجال الأمن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 يغنص صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله دي أخلقيات إخوانا مش محتاجين إلى حد يوجهنا فيها إطلاقا لسنا في حاجة إلى توجيه لا من الحكام ولا من غيرهم إنما فقط هذا دور العلماء أن يذكر العلماء أفراد الأمة بقول الله وبقول سيدنا رسول الله وأن نحول نحن هذا المنهج الرباني والنبوي في حياتنا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 وقال في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه موت الفجأة علامة من علامات الساعة وأظن أن موت الفجأة قد كثر أظن كل أخي بيسمعني الآن وكل أخت بتسمعني الآن كل أخ وكل أخت عنده يعني أمثلة على ذلك كثيرة في الأسرة أو سمعة أو إلى غير ذلك. ولق فلان معقول كان معايا مبارح في المكتب أو في الوظيفة. الله مات الصبح مش ممكن ده ما من مرض ما كانش يشكر قبل ذلك مريضاً لا أصله مات بالسكتة الألبية لا إله إلا الله أصله جات له جلطة لا إله إلا الله إلى آخر هذه الأمراض التي نستمع إليها الآن ما سمعنا عنها من قبل. نعم احنا الان اخوانا نعيش عصرا انتشرت فيه امراض ما سمع بها اسلافنا ولو سألتني عن الاسباب حقول لحضرتك النبي عليه ذكر حديث صحيح الذي روه الامام الحاكم وابن ماجة بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين يا معشر المهاجرين خصال خمس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 أكمل الحديث لجلاله وجماله. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فش فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أصلفهم. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء.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 مش دا للأمة عيشاه مش دا للأمة عيشاه فيه كيلو النهاردة يا إخواننا كيلو مظبوط ولا بقدرة قدر كده كش فيه متر متر حقيقي ولا كش ولا حاول ألا قواتي إلا بالله خلاص واقع أليم الأمة عيشاه إلا ما رحمه ربي من أفراد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 ولا بد متمنية فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي يا سلام دعاء نبوي جميل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي يقول سهل ابن عبد الله التستري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 يخشى على دينه يفر أو رجل يفر من قدر الله عز وجل ورجل مشتاق محب للقاء الله عز وجل يا إما رجل يجهل ما بعد الموت من أهوال وهو يريد أن يفر من الدنيا وهو لا يعي ما ماذا سيقدم عليه أو ما ما الذي سيراه وسيعينه ورجل يريد أن يموت خوفا من الفتن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 أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بصخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه سيدنا عمر رضو الله عليه كما في مسند أحمد وموطي الإمام مالك بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كبر سنه قال اللهم اللهم كبرت سنه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 يركبون على سروج كأشباه الرحال ممكن تكون السيارات أنا لا أجزب قال بعض أهل العلم ذلك لكنني لا أجزم أبدا بأن هذا هو مراد المصطفى لكن السروج في اللغة جمع صرش، وهو ما يوضع على ظهر البعير فاكرين الرحلة أو الهودج وكذلك الرحال الرحال شيء كالهودج يوضع على ظهر البعير تركب فيه المرأة الرحال مكان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 لها أعناق طويلة جدا والسنام اللي احنا بنسميه الصنم وهذه تصميها خطأ اسم السنام الجزء المرتفع على ظهر البعير اسم السنام النبي عليه الصلاة يشبه المرأة الكاسية العارية بتسريحتها لشعرها المرتفعة التي تسمى بقصة الأسد كالسنام الذي على ظهر البعير وفي رواف صحيح مسلم من حديث أبي هريرة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 ما كانش موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي لابسة بس عارية إزاي أصلي ضيق يظهر كل ما فاتن الجسد أو شفاف خفيث أو مفتح من جوانبه عدة كاسيات عاريات منيلات مائلات تتميل في مشيتها فيميل قلب الشاب أو قلب الرجل, الرجل إليها ليه يا أختي ليه تخرج بهذا الزي والله ما فرض الله عليك الحجاب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 بل فواهي بأحداث لهاية فهو الدنيا الأمان ففي ذال البقاء نعيم أو شقائي ووجداني إلهي أنت حسبي يا رب العالمين فتفتني إلهي على دور اليقين وفي الجنات ملقى إمام المرسلين